بوك تو بيس كمان كوكس اثنان, وخمسون. إثنان وخمسون. <تصفيق> في المتجر في المتجر لهم قوبة ميا هل نذهب إلى متجر؟ هل نذهب إلى المتجر؟ ما بان سساوست تجم ينبغي أن أتسوق يجب أن أتسوق ما تحن باليو سساوست تجم أريد شراء الكثير أريد شراء الكثير كس أن بيرو كاوبات؟ أين اللوازم المكتبية؟ اين اللوازم المكتبيه؟ مولون فاي امبريكه يا كيريا بابيريت. احتاج لظروف وورق خطابات. احتاج لظروف وورق خطابات. مولون حبر جاف واقلام تعليم. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم قص الموبل أين الأفاف؟ أين المفروشات؟ ملن ويا قب يكون متت أحتاج إلى دولاب وأدراج أحتاج إلى دولاب وأدراج ملن ويا كريوتس لوتا يا رامط ريولت أحتاج إلى مكتب وأرفف أحتاج إلى مكتب ورفوف قصان مانكوا اسياد أين لعب الأطفال؟ أين لعب الأطفال؟ ملن ويا نكو يا كايسو قرو أحتاج إلى لعبة عروسة؟ ولعبة دب احتاج الى لعبة عروسه ولعبة دب أحتاج فايا كرة قدم وشطرنج احتاج الى كرة قدم وشطرنج كوسون تؤرستاد اين أدوات العدة؟ اين ادوات العده؟ مولون ڤايا هامريت يا ساكي. احتاج الى شاكوش وكماشه. أحتاج الى شاكوش أحتاج إلى دريل ومفك. Kus on nehted? Aine almužauharad? Aine almužauharad? Mul on vaja ketti ja käevaru. Ahtaju ila silsilatin wasiwaar. Ahtaj ila silsila wasiwaar. Mul on vaja sõrmust ja kõrvarõngaid. Ahtaju ila khatam vahalak. أحتاج إلى خاتم وحلق